ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 قَبْلَهُ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وسنجزي الشاكرين وكان من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ